As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah No ya الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا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 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن, وأن محمداً, محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, الزكاة وصوم رمضان وحج البيت, البيت لمن استطاع إليه, إليه شبيلاً فأنا, فأنا لا أقول, لا أقول سأتكلم, سأتكلم عن عبادة, عن عبادة واحدة, واحدة من العبادات, من العبادات التي, التي فرضها الله عز, عز وجل, وجل علينا, علينا. بل سأتكلم عن جزء واحد فمثلا الله عز وجل فرض عليك الصلاة فماذا أديت منها سأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى وأعان عن فرض واحد من الصلاة ألا وهو صلاة الفجر من منا يصلي الفجر في جماعة اعلم يا عبد الله أنك إذا أديت عبادة الله عز وجل فأنت المستفيد وإن لم تقم بها فذلك هو الخسران المبين اعلم أننا لصلاة الفجر وصلاة العصر فضائل فأولها من صلى فمن صلى العصر الفجر والعصر دخل الجنة كما روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، فهذا منطوق الحديث. قال العلماء بأن أن البردين هما الفجر والعصر. منطوق, منطوق الحديث, الحديث أن, أن من صلى الله البردين الله دخل الجنة جنة. جنة. هذا هو المنطوق والمفهوم من لم يصليهما فأين سيذهب. سيذهب. سيذهب إنه على في أمر, أمر عظيم, عظيم وعلى خطر جثير, جثير. جثير. جثير. واعلم أيضا أن من صلى صل الفجر صلح والعصر صلح لن, يدخل لن يدخل النار كما روى أنه مسلم, أنه روى مسلم عن, عمارة عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه, رضي الله عنه. أن النبي صلى, صلى الله عليه الله وسلم قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإن استطعتم على ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين ففعلوا لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فهي رخصة من صلىهما في جماعة أخذ معه الرخصة أنه لن يدخل النار وقاية, وقاية. وأخذ وقاية. معه رخصة الجنة رخصة دخول الجنة فإن استطعتم على أن لا تغلبوا والغلبة تكون بالشغل والنوم فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين ففعلوا إذن من صلى من يلا يلا الفجر والعصر سيدخل الجنّ ولن يدخل النار أيضاً تشهد له الملائكة عند ربه عزّ ودل كما راوى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقب فيكم, يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار ويتقابلون عند صلاة الصبح وصلاة العصر تخيل لا تظن لا أن الله عز وجل و خلقك هباء منثورا أبدا, أبداً. أبداً. أبداً. أبداً. أبداً. أبداً. وما, تكون وما تكون في شاء, في شاء. في شاء. وما, وما تتلو منه, منه قرآن. من قرآن ولا تعملون من عمل, عمل إلا كن عليكم شهودا إذ تخفضون فيه. فيه. فيه. فيه. فيه. فيه. فيه. فيه فأنت وأنت في الطاعة اعلم أن ذلك مسجل والمولى عز وجل يحضر وأنت على معصية. معصيه اعلم, اعلم أن ذلك مسجل واعلم أن الله عز وجل يرى يتعاقب, يتعاقب فيكم ملائكة, ملائكة بالليل والنهار. والنهار كما قال عبد الله بن المبارك, بل المبارك بل رحمة الله عليه علي علي علي قال بأن الإنسان منا معه خمس ملائكة, ملائكة. ملائكة. يتعاقب يتعاقبان. واحد, واحد معه لا لزاما لا يتركه. واثنان من الصبح الى العصر, العصر واثنان من العصر, من العصر إلى, الصبح. الى الصبح. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. ويتقابلون عند صلاة الصبح وصلاة العصر. هكذا. وردية. فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون يا رب تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون تشهد لك الملائكة ومن لم يصلوا لمبيصليش، والذي, والذي ترك، طول. والذي ترك الجماعة، ماذا سيفعل؟ الملكة تشهد بأنه ليس في المسجد، كما قال ابن عبد البر، وذلك مخصوص بصلاة الجماعة. الذي يصلي, الذي يصلي في جماعة اعلم, اعلم أيضا, أيضاً أن من صلى العصر من صلى, صلّى الفجر والعصر في جماعة في يرى, يرى ربه عز وجل يوم القيامة, يوم القيامة عيانا, عياناً. كما, روى كما روى البخاري ومسلم روى عن دارين بن عبد, عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البد وفي رواية في ليلة الرابع عشر, عشر, عشر. فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر فإن استطعتم على أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا وعلم أن أفضل شيء هو النظر إلى وجه الله عز وجل قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال العلماء <سؤال> والزيادة هي النظر الى وجه الله عز وجل. الزيادة هي النظر الى وجه الله, الله عز وجل. <ودن> وذكر عز ابن عز رجب عز في فتح الباري باري باري قال بأن أعلى أهل الجنة منزله يرون المولى عز وجل في النهار مرتين ولعلها الحكمة في التأكيد على صلاة الفجر وصلاة العصر في هذين الوقتين أعلى أهل, أهل جنة, جنة منزله, منزلة يرون ربهم رب عز, عز وجل, وجل في هذين الوقتين وقتين وقتين وقتين وقتين وقتين مرتين, مرتين, مرتين وعامة, وعامة أهل, اهل جنة يرون الله, الله تبارك الله وتعالى يوم, يوم الجمعة مرة واحدة. فالسبب, فالسبب سبب في رؤية المولى عز وجل يوم القيامة او السبب الرئيسي هو ان تصلي الفجر والعصر في جماعة كما قال ابن عبد البر هذا مخصوص لمن صلى في جماعة ويحتمل غيره وقوى ابن رجب رحمة الله عليهما بان ذلك مختص لمن صلى الفجر والعصر في جماعة. والنظر, والنظر إلى وجه, إلى وجه الله, الله عز وجل هو أفضل شيء, شيء. واعلم أيضا بأن, بأن من صلى الفجر والعصر في جماعة في أو من صلى الفجر والعشاء, والعشاء في الجماعة, في الجماعة هذا, هذا من تمام, تمام نوره الصراع على الصراط من تمام النور <تصفيق> ومن لم يصليهما فإنه في أمر عظيم وعلى خطر جثيم, جثيم. فأنا, فأنا أقول له احذر قال المولى قال عز وجل, عز وجل. وجل, وجل, وجل. يوم ترى المؤمنين وجل وجل والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون, يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم القيامه القيام. النور على قدر, على قدر الاعمال, الأعمال. قال ابن قال مسعود, مسعود رضي الله, الله عنه, عنه, عنه, عنه. يؤتون نورهم عنه على قدر اعمالهم, أعمالهم. وكما, وكما قلت بان الصلاة أعظم هي, أعظم هي اعظم شيء الصلاه هي اعظم شيء يُؤْتُونَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ ماذا عَمِلْتَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلًّ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغْ نُورُهُ كَالْجَبَلِ رجل كذا كثير الأعمال وكثير الصالحات تجده دائما في طاعة الله عز وجل هو الأول ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وسابق فيه منهم من نوره منهم من من يبلغ نوره كالجبل كسير النور ومنهم من يبلغ نوره كالنخلة مثل كده نور كالنخلة قليل العمل ومنهم من يبلغ نوره كالرجل القائم رجل القائم وأقل لهم نوراً رجل في إبهامه نور يقيذ مر مرة ويطفأ أخرى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بين أيديهم, بين أيديهم قدامهم، قدامه. وبأيمانه مشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه ذلك هو الفوز العظيم وفي آية ثانية وفي سورة التحريم جسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وانفر لنا إنك على كل شيء قدير, قدير. وقال النبي صلى الله صلى عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود, داود بسند صحيح بشر, بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة السبب الرئيسي لهذا النور وأنت خارج من بيتك ذاهبا إلى المسي التمسي في الظلم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم المنافقون والمنافقين ينادون على الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قال المفسرون بأن الله عز وجل سيوزع على كل من قال لا إله إلا الله نورا منهم المنافق ومنهم, ومنهم المؤمن. المؤمن والكافر لا يأخذ أنه ما قال لا إله إلا الله فحينما يمرون على الصراط ويتجاوزون الصراط في هذه اللحظة يتفأ نور المنافقين فينادون على الذين آمنوا يَوْمَ يَقُولُ يوم الْمُنَافِقُونَ يوم وَالْمُنَافِقَاتُ يوم لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَمْنُوهُ الظُّلْمَةَ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب باطنه, باطنه فيه الرحمة فيه الرحلة وظاهره الرحلة من, قبله من قبله العذاب, العذاب. أنا أعيدك تتخيل معي الموك هم ينادون على المؤمنين يلبعي ليأخذوا يلبعي من, نورهم. من نورهم فقال لهم المؤمنون قال المفسرون الذي القائل لعلهم المؤمنون أو مناد من قبل المولى عز وجل قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا في المكان الذي يوزع فيه النور, فيه النور. فارجع المنافقون, المنافقون مرة ثانية ويكون, ويكون المؤمنون, المؤمنون قد, قد مروا من, من على الصراط اللهم اجعلنا منهم يا, يا رب العالمين ففي هذه اللحظة يا لها من حسرة ويا لها من ندامة ويا له, ويا له من له خسران مبين, مبين. مبين. مبين. مبين. فينادون, فينادون, عليهم. فينادون عليهم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً. فالتمسوا نورا قال المولى عز وجل فضرب بينهم بسور له باب انتهى, انتهى. انتهى. انتهى. انتهى. باطنه, باطنه فيه الرحمة, فيه الرحمة وظاهره, وظاهره من قبله العذاب باطنه فيه الرحمة من داخله رحمة وهي الجنية وباطنه فيه الرحمة عذاب. وظاهره من قبله العذاب العذاب, العذاب من الخرنة ينادون المنافقون, المنافقون. ينادون على المؤمنين ألم نكن تاكد معكم, تاكد تاكد تاكد معكم ألم نكن نصلي سوياً. سويا وهنا أريد أن أنبهها على نقطة معينة ليس كل من قال لا اله الا الله دخل الجنه لابد ان يكون هناك اخلاص العمل لله عز وجل وكان الصحابة رد وكان, وكان الصحابة رضوان الله, الله عليهم من تأخر عنهم لحظة من تأخر عنهم من تأخر منهم عن صلاة الفجر ولو مره كانوا يعدونه من المنافقين فاحذر يا من تركت صلاة الفجر إنك في أمر عظيم وعلى خطر كثيم وانا لا اعزم لك, لك اقول انك في النار, النار أو, او انك في الجنة, في الجنة ولكن, ولكن اعلم أن انك على انك على خطر عظيم, المنزل عظيم المنزل المنزل على حافة الهوية, الهوية كما يقولون ينادونهم الم نكن معكم الم نكن, معكم. ألم نكن, ألم نكن تحت سحف واحد وتحت سماء واحدة وكنا نتكلم وكنا نتكلم ونمشي ونعمل سويا قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتنتم أنفسكم بالذنوب والمعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير عودا عودا تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير عودا عودا،, عوداً فأيما قلب سوداء في قلبه. سلم يا رب. فأيما قلب أشربها فتنة الأغاني يسمع. الجلوس ليل نهار أمام الممثلين والممثلات يجلس, يجلس والقلب, يشرب. والقلب يشرب. يشرب يشرب الكذب يكذب, يكذب. أكل الربا يأكل. يأكل الاحتيال على الناس يحتال والقلب, والقلب يشرب. يشرب والقلب يشرب, والقلب يشرب. يشرب. يشرب. نعم, نعم. الم... أيما قلب أيما عبد عمل معصية نكتت نكتة سوداء في قلبه احذر يا عبد الله احذر احذر من هذا جيدا تعرض الفتن على القلوب كعود الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها, أشربها نكتت نكتة سوداء في قلبه خلبي خلبي خلبي خلبي خلبي خلبي。غرقان غارض في المعاصي والشهوات, والشهوات. <وحد> وأيما قلب, قلب أنكرها نكتت نكتة, نكتة, نكتة بيضاء في قلبه, قلبه حتى في حسنة تصير القلوب قلبي قلبي قلب اسود, أسود. كالكوز مجخيا, مجخيا, مجخياً لا تبقى كالكوز مجخيا, مجخيا, مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر من قلب قلب اسود مرباداً كالكوز مجخياً كالكوز مجخيا, مجخيا, مجخياً لا تصل إليه الطاع ولا تخرج منه المعصية وقلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة <تطلع> ما بقيت السماوات والأرض وقلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما بقيت السماوات والأرض قالوا بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم انتظرتم. وكان المنافقون ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الدوائر والمنافقون في هذا الزمان يتربصون بالمؤمنين ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم عندكم شك عندكم شك، وإن لم يكن هناك شك فهناك ضعف في الإيمان. يعني تخيل الرجل معه بطاقة فيها مسلم ويسمع المؤذن، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح وهو نائم. في خطر عظيم. والله الذي لا إله غيره في خطر عظيم. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وأعوذوا لمدرسة الحبيب محمد أجد فيها أن الذنب لا ينسى والبر لا يبلى والديان لا يموت افعل ما شئت فكما تدين تدان الحمد لله وكفى وصلاتا وسلاما على عباده الذين اصطفى وما قل وكفى خيرا مما كثر وألها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أقول لمن لم يصلي الفجر في جماعة, في جماعة إنك في أمر عظيم وعلى خطر دتي من فحذر وأخيرا يعني ما هي الأمور التي تساعدني على صلاة الفجر أولا أن أنام متوضئا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبراء بن عازي بن والحديث رواه البخاري إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ونم على جنبك, جنبك الأيمن ثم قل, قل اللهم إني وجهت, وجهت وجهي إليك, إليك, إليك وأسلمت, وأسلمت نفسي إليك, إليك وألجأت ظهري إليك, إليك رغبة ورهبة إليك, إليك لا منجأ ولا منجأ, ولا منجأ منك إلا إليك, إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال البراء فقلت وبرسولك الذي أرسلت فراجعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال ثم قل وبنبيك الذي أرسلت, أرسلت فإن, فإن مدت على ذلك, ذلك مدت على, على الفترة توضى سنة. وضوك الصلاة ثم نمع على جنبك الأيمن وقال الأطباء بأن النوم على الجنب الأيمن يجعل القلب معلقا قلب معلق لا يكسر, لا يكسر النوم يكسر أما من نام على جنبه نام على الأيصر, الأيصر يجأل القلب, القلب ينام, ينام. ينام. فهذه, فهذه علة, علة. إذن أولا, أولاً أن تتوضأ وضوءك للصلاة, للصلاة ثم تنام على جنبك الأيمن وتذكر ربك, ربك عز ودا وثم بعد ذلك أيضا تنام على آية الكرسي تنام وأن تقرأ آية الكرسي. الله لا, لا إله, إله إلا هو الحي القيوم. هو القيوم. القيوم. قيوم. قيوم. قيوم. إذا, إذا قرأتها لن يضرك شيطان. إذا قرأت آية, آية الكرسي لن يضرك شيطان كما روى البخاري عن أبي عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الصدقة. صدقة. زكاة. فقال <تضحك> فجاء قال <فقال فققال عزيز> فرأيت من جاء وأراد أن يأخذ من التم قال فمسكته من تلابيبه ثم قلت له سأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم قال لن أعوذ مرة ثانية وعندي, وعندي أولاد وغير, وغير. لن أعوذ مرة ثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة قال يا رسول الله فعل كذا وكذا قال كذبك وسيعود يرجع مرة ثانية قال فلما كان من اليوم الثاني فجاء فمسكته فقال يتركني إن عند إن لي أولاد وغيره ولن أعود, ولن اعود مرة, مرةً, ثانية. مرةً سانية قال فتركته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل اسيرك البارحة يا ابا هريرة قلت يا رسول الله قال لن يعود مرة سانية قال كذبك وسيعود سيرجع قال فلما كان من الغضب. فجاء جاء فمسكته جاء من تلبيب سوبه ثم قلت له والله لن أتركك حتى, حتى آتي بك آتي إلى النبي صلى الله, الله عليه وسلم فقال أدرك على شيء إن فعلته لن يدرك شيطان قال قل قال, قل قال, قل قال اقرأ قال آية الفرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إبأذن تقرأ, فإذن تقرأ آية, آية, الكرسي آية الكرسي لن يضرك, لن يضرك شيطان. شيطان أن تنام على وضوء أن تقرأ آية الكرسي قبل أن تنام أن تنام على ذكر الله عز وجل وأن تنام أنت وأن تنام على ذكر الله عز وجل ثم أن تنام مبكرا تبكر في النوم وكان و... السمر السمر وهو, وهو الكلام بعد صلاة العشاء, صلاة العشاء يجوز لا يجوز, يجوز إلا لضرورة. لضرورة. بواب, بواب البخاري بابا, بابا قال ما يكره من السمر بعد العشاء. العشاء. ما يكره من السمر بعد العشاء ثم بابا باب اخر ودل على انه من سمر او تسمر او سامر بعد العشاء ان كان في درس علم او مصلحة فهذا يجوز وخلاف ذلك لا يجوز ابدا فانت اذا نمت وذكرت, وذكرت الموننت على وضوء وذكرت, وذكرت ربك, ربك تبارك وتعالى ستستيقظ لصلاة الفجر, الفجر وتكون أيضا محلا, محلا وأرضا, وأرضا غصبة, غصبة للرؤية, الصالحة للرؤية, الصالحة للرؤية الصالحة للرؤية الصالحة يعني جاء رجل يسأل أحد الصالحين, الصالحين فقال إني إن أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, في المنام فقال, فقال اذكر, اذكر نبيك قال نم على وضوء واذكر المولى, المولى عز وجل, وجل وسطر النبي. النبي اما من النبي نام على أغاني, اغاني او معاصي او, معاصي أو غير ذلك فهذا, ذلك فهذا لا يكون لا محل, محل محلا, محلاً ابدا, أبداً لرؤيا, لرؤيا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم, وسلم. اذا اعلم فإذن ان فإذن من صلى, صلى الفجر في جماعة سيدخل الجنة ومن صلى الفجر في جماعة لن يدخل النار ومن صلى الفجر في جماعة ستشهد له الملائكة عند المولى عز وجل ومن صلى الفجر في جماعة سيتمم المولى عز وجل له نوره يوم القيامة ويمره من على الصراط بسلام ومن صلى الفجر في جماعة سيرى ربه عز وجل يوم القيامة عيانا اللهم ارنا رؤيتك في الجنة يا رب العالمين هذا ما أحبب فننفه أن عليه فإن كان من توفيق فمن الله وحده وإن كان هناك غير ذلك من خطأ أو نسيان أو تقصير فهذا مني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها, ومولاها. اللهم الإسلام والمسلمين واعلى بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم ول امورنا خيارنا اللهم ول أمورنا خيارنا, ول أمورنا خيارنا. ولا تول أمورنا شر شرارنا اللهم حكم شريعتك فينا اللهم حكم شريعتك فينا اللهم اذن للخير ان يعود وللإسلام ان يقود وللقران ان يسود اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم وموت المسلمين اللهم ارحم أبا, ابا انا واغفر الامة أتينا. اتينا اللهم انا نسألك امر رشد, رشد؟ يعد في اهل الطاعة, الطاعة ويظل في اهل المعصية يمر فيه بالمعروف وينافي فيه عن المنكر. المنكر واقم الصلاة والصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمن الكتابا موقوتا الحمد لله رب العالم الله أكبر الله أكبر أشهدوا لا إله الله أشهدوا أنا محمد رسول الله. الله حي على الصلاة حي على الفلاحة قامت صلاة قامت صلاحة. الله, أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 فأما الإنسان إذا مبتلاه رَبُّهُ فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا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 Allahu akbar. Sami Allahu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. liman hamidam. Allahu Allah, Allah,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 الأرض ذكّ ذكّ و جاء ربك والملك صفّ صفّ وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان.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 Allahu liman Hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oій oh, kvre السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل عمله صالحا ولوجه خالصا وذكر الإخوة في الله والأخوات بخطبة الجمعة القادمة لفضيلة الشيخ أسامى خير الدين وجزاكم الله خير